اِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَنَثَّرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Alla di xolla roka fi, ajinsur, ti maxa, roka kalla beltu kat divuna viddin, wa inna laj kumlaha firin, ki roman katibina, jalla muna meta الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين